أقول وحلقة اليوم وكلمة اليوم هي أشرف وأطهر كلمة في الوجود الإنساني والجنس البشري كله إنها محمد صلى الله عليه وسلم ما أشرفه من اسم وما أطهره من اسم وما أجلها وأروعها وأعظمها وأكرمها من كلمة محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لنقف مع هذه الكلمة مع هذا الاسم الكريم فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اول العزم الخمسه نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين ثم اصطفى من اول العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمد ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله وشرفه وكرمه على جميع خلقه نعم رفع له قدره واعلى له ذكره وشرح له صدره وزكاه في كل شيء زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى زكاه في معلمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى زكاه في بصره فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدره فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك زكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك زكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد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 فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم فذو العرش محمود وهذا محمد والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد وما سمعت الله جل وعلا قد أقسم بحياة أحد غيره فقال جل جلاله لعمرك الله يقسم الله بحياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي تحيرون وتشككون ويترددون أيها الأفاضل لقد نادى الله جل وعلا على جميع الأنبياء بأسمائه مجرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينادي الله عليه باسمه المجرد قط تدبر معي لتقف على مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال تعالى يا زكريا إن نبشرك بغلام فلما أراد أن ينادي على نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وسارعون في الكفر ونادى عليه بصفته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال تعالى يا أيها المدثر قم فانذر فلما ذكر اسمه محمد لما ذكر اسم محمد مجرد قرنه بصفة النبوة والرسالة وما محمد؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال تعالى ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الآيات هذه مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا بل والله ما أقسم الله تبارك وتعالى لأحد من أنبيائه ورسله بصفة الرسالة إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الله يقسمه للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه مرسل من قبله تبارك وتعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بل وأقسم جل وعلا بالضحى والليل إذا سجع أنه ما ودع حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم وما قلاه بعد أن شرفه واصطفاه واجتباه بل واخبر ان ما أعده جل وعلا له في الآخرة خير له من الأولى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 وأما بنعمة ربك فحدث صلى الله عليه وسلم بل أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه قال جل وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال جل جلاله قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وخصه الله جل وعلا بالشفاعة العظمى وبالمقام المحمود الذي لم ينله نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل قال جل جلاله لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بل وخصه الله تبارك وتعالى بالكوثر نعم بالكوثر ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ذات يوم فأغفى اغفاءه يعني أخذته سنة من النوم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ مبتسما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي انفا سوره ثم قرأ سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال نهر, نهر في الجنة وعدنيه منه ربي عز وجل عليه خير كثير وفي رواية في الصحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف نهر الكوثر قال أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن وأحلى من العسل باللبن وآنيته أكثر من نجوم السماء وفي رواية أخرى في الصحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طينه او طيبه مسك اذفر فاذا طينه او طيبه مسك اذفر ثم صلى الله تبارك وتعالى عليه وامر ملائكته بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم ثم امر اهل الارض بالصلاه عليه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 أيها الأفاضل أنا أقسم بالله جل وعلا أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي وامتثالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه جل وعلا في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى يبين لنا نبينا بنفسه عليه الصلاة والسلام مكانته في بعض الأحاديث تعالوا بنا لنقف مع بعضها لنتعرف من خلالها من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأبي هو وأمي وروحي يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله انتهى الوقت لكن على موعد أن نكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا وصلى الله وسلم أضارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمه الكلمه, كلمة، كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة. إما أن تكون الكلمة الكلمه وإما أن تكون الكلمة الكلمه الكلمه الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمة. ما أخطر الكلمة الكلمه محمد القرآن السنة الصحابة الكلمه